فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مما الَّذِينَ أَنزَلَ مِنَ الذين يقرؤون الكتاب فَاسْأَلِ الَّذِينَ لقد الْكِتَابَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ ربك الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءك الحق من ربك فلا تكونا 129. مِنَ من